السلفيات اللواتي لديهن خ ب ر ة في الحاسوب ا ل آ ل ي قمنا ب إ ن ش ا ء ش ب ك ة خ ا ص ة ل ل أ خ و ا ت ليعاون ن ا مع ا ل أ خ و ا ت السلفيات في حل مشاكل ه و ا س ي ب ه ن يعني للتعليم يعلمن ا بعض أ خ و ا ت ه ن النساء قال فضلا من الرجوع للرجال درءا للمفاسد و الفتن فما ر أ ي ك م في هذا و ماذا تنصحونهن <تصرف> <تصرف> هذا أ م ر طيب أ ن النساء ي ك ن مثلا في شبكات خ ا ص ة لتعليمهن أ و ما يشكل عليهن ولكن نحن ننصحهن أ ن ه ن لا يعني يسمحن لمن تبقى تدخل مع الرجال في نقاش أ و في ك ث ر ة أ س ئ ل ة أ و أ ن تشغل أ خ و ا ت ه ا ب ك ث ر ة الفتح عليهن فممكن هذه التي تكون مثلا ً على الشبكه تشترط عليهن شروطها أ ن يعني الشروط التي تصلح هذا البرنامج تصلح هذه الشبكه طيب يحتجن ا الى ا ل أ د ب والهدوء وعدم كذلك كما قلنا كثره ا ل ش و ش ر ة على أ خ و ا ت ه ا ولا أ ي ض ا تدل الرجال ا ل أ ج ا ن ب لا تدل الرجال على هذه ا ل ش ب ك ة والله المستعان هذا أ م ر حسن ما يشكرنا على هذا يعني على هذا ا ل ت ع ا و ن جزاء من الله خيرا